فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين